يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كسيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 فهذا إخوة الإسلام آخر دروسنا في شرحنا لكتاب المسح على الخفين أرجو ذلك ولذا سأقدم حصة الفقه على حصة المنهد وذلك لأسباب تتعلق بالوقت خاصة واليوم الخميس وهذا يوم صيام والدرس يتوقف لأجل الإفطار، كما هناك شغلة أخرى بتوزيع الجوائز، جوائز الفائزين على الممتحنين. إذا، فإذا الوقت اليوم ضيق علينا، ولذا فاتعجلكم في أشياء الكتابة، وقد قالوا قديماً أسرع أخ لislam في ثلاث: الأكل والمشي والكتابة. وشأن طالب العلم كما أخبر الله تعالى فانطلق تعجل في مثل هذا ما فيه خير لأني عندي رغب أكيد أن أنهي الباب هذا اليوم لنفرغ إلى الكتاب الثاني ألا هو كتاب المزي عسى الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا دراسته قبل رمضان فنكون قد درسنا بابين سنين من أبواب كتاب عمدة الأحكام أما الكلمة التي أقولها على عجل سرني حقا ما رأيت حين دخولي المسجد وهذا السرور أعلم أنه يتضاعف عند المغرب من أني رأيت نفرا كثيرين منكم يمسكون بكتاب الله تبارك وتعالى يقرؤون ويتلون وهكذا شأن طالب العلم ليس فارغا أبدا ولا يفرغون فإن كان في علم فهو في علم وإن كان في غير علم فهو في عبادة وذكر وتلاوة وهذا شيء طيب لأنه ينبغي أن يتوازن الأمران معا العلم والعبادة لأن ثمرة العلم الكبرى هي ماذا العبادة التي تتحقق منها صفة ماذا الخشية كما قال إني لا أعلمكم بالله وماذا وأخشىكم؟ فكانه بلغ الخشية من ماذا؟ من علمه وماذا؟ وعبادته وطاعته. وعلم أن صرور يتضاعف عند المغرب. لأني أدرى أن الكثيرين منكم هم والحمد لله تعالى على الصيام. خاصة ونحن اليوم مع أول أيام شهر شعبان. والصيام في هذا اليوم أقول. هو مرغوب فيه من جهات كثيرة أنه غرة شعبان وكان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر وأنه من أيام شعبان وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان ما لا يصوم في غيره من الأشهر حتى كان يصوم شعبان إلا قليلا وثالثا أنه يوم الخميس هو يوم مرغوب صومه كما تعلمون وكان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس لعلل ولأسباب منها رفع الأعمان فأحمد لكم هذا طلبة العلم وهذا يسرني كثيرا وأرى أن بهذا ولله الحمد على الجدّة وعلى الطريق المستقيم سئل لله تبارك وتعالى يثبت أقدامنا على هذه الطريق وأن يتقبل منكم أجمعين وأن يقتدي بعضكم ببعض فيما ألمحت أو فيما أشرت إليه الآن وتكلمت عنه أن يقتدي بعضكم ببعض فيما تكلمت به وأشرت إليه قبل قليل سائلا لله سبحانه وتعالى القبول وبعد فأقول إخوة الإسلام أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث المغيرة ابن شعبة حديث المغيرة ابن شعبة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح أسفل الخف وأعلىه طبعا هنا لا بد من كلمة تقال أمانة وديانة من أن في هذه الأبحاث الحديثية عال على من؟ على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وإن من أمانة العلم ومن بركته أن ينسب إلى من؟ إلى صاحبه إلى صاحبه رحمه الله ما أراك صليه بارك الله فيه فأقول وأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هو نجم هذا العلم فلذا ينبغي أن ينسب إليه ما يقال إذا كان النقل منه ومن وأقول قال الشيخ الألباني منكر بزيادة الأسفل في الرواية مسح أعلى الخف وماذا وأسفله أو أسفل الخف وأعلاه قال منكر بزيادة الأسفل وقد أخرجه أبو داود والترمذي وابن الجارود وابن الجارود والطبراني والدار وابن ماجتا قال الأترم يبقى هذا الذكر من ضعفه من أهل العلم قال الأترم سمعت أحمدا يضعف هذا الحديث يبقى أول من ضعفه لمن من أحمد قال أبو داود قال أبو داود بلغني أن سورا لم يسمع هذا الحديث فالحديث يرويه سور عن من عن رجاء عن كاتب المغيرة عن المغيرة، فصور لم يسمع من, من من رجاء. قال أبو داود بلغني أن ثورا لم يسمع من رجاء. قلت الترمذي. قال معلول لم يسنده عن ثور، لم يسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم. يعني لم يسنده. كل الرواء عن عنه. إلا الوليد بن مسلم فأسنده يعني قال حدث ثور سمعت ثورا سمعت ثورا قال حدثنا رجاء يبقى الوحيد الذي في, في طريقه الإسناد هو من هو الوليد بن مسلم أما سائر الروا خالف الوليد فعم عنوه يعني رووه ماذا معنعا وأنت تدري أن الفرق بين العنعنة والسمع ظاهر فأنا لو قلت عن الشيخ الألباني هذا لا يعني أني سمعته لكن لو قلت حدثني الشيخ الألباني فأنا سمعته لو قلت أخبرني الشيخ الألباني فأنا قرأت عليه وأقر ماذا قراءتي يبأ إذا ماك فرق بين ماذا تحديث والإخبار وماذا والعنعنة والعنعنة لا تحمل على الاتصال إلا أن يكون الراوي سالماً من ماذا؟ من التدليس والوليد بن مسلم كما سيأتي كان طحم الله تعالى على جلالة قدره لكنه كان ماذا؟ مدلساً قال الترميدي معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد سيأتي سيأتي أمه الوليد ما أسمع قال سمع سألت أبا زرعة يبا من القائل يا طلبة العلم ها قال سألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل يعني البخاري عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح قال ابن أبي حاتم. قال ابن أبي حاتم ليس بمحفوظ ليس بمحفوف. وسائر الأحاديث عن المغيرة أصح. قال العلماء الألباني. فيه إشارة إلى أن الحديث فيه علة أخرى في متن، يعني في علل في إسناده اللي هو الوليد بن مسلم وكان مدلسا أن صورا لم يسمع من رجاء واضح؟ ثاني علتان أما العلة الثالثة فهي ماذا؟ قال في متنه قال علة أخرى في متن، فإن المحفوظة فإن المحفوظ عن المغيرة من طرق كثيرة أنه مسح على الخفين ليس فيهما ذكر الأسفل يعني أسفل ليه؟ الخفين أنه مسح على الخفين ليس فيهما ذكر ماذا؟ ذكر الأسفل بل في بعضها بل في بعضها على ظاهرهما يبقى صار الحديث في ماذا؟ إيش يسمى هذا عند آل العلم؟ شذوذ وهي مخالفة السق لمن؟ فكل من رووه عن عن المغيرة ذكروا مسحه على ظاهر الخفين أعلى الخفين إلا هذه الرواية فيها ذكر الأسفل واليه والأعلى يبقى إذا هذه الرواية فيها ماذا؟ شذوذ في متنها واضح. قال العلامة الألبان بل في بعضها على ظاهرهما وإسناده حسن صحيح يعني إسناده حسن صحيح إما أن يكون الحديث له إسنادان إسناد حسن يعني أحد رجاله ينزل عن ربّة الثقة إلى ربّة الصدوق ولكن الصدوق ماذا؟ حديثه ماذا؟ مقبول والإسناد الثاني إسناد ثقات. يبقى حسن من جهة إسناده وسقاط من جهة إسناد آخر هذا عند تعدد الإسناد أما إذا لم يكن له إلا إسناداً واحدا فيبقى إسناده حسن ولكن لما كان رجاله أكثر رجالي سقاط كان أقرب إلى ماذا؟ إلى الصحة فقال حسن إيه؟ صحيح فهو أقرب إلى الصحة ولكنه ينزل بسبب ماذا نزول رتبة أحده رواته واضح هذا عند ماذا عند, عد... عند عدم وجود ماذا أكثر من إثنان أو قد يقال حسن الحديث حسن ولكن لما قال صحيح حتى لا يتوهم أنه يقصد الحسن على استطلاع بعض المتقدمين، إذ كان بعض المتقدمين يطلق استطلاع الحسن على الحديث الضعيف المقارب، على الحديث الضعيف الليه المقارب. فلذا قال لا هو حسن صحيح وليس الحسن الليه المقارب للإيه للصحة يعني الضعيف. إذا إذن قلوا حسن صحيح. إما أنه يطلق عند تعدد الإسناد فيكون الحديث له ماذا؟ إسنادان إسناد حسن وإسناد صحيح وإما أنه يطلق عند وجود إسناد واحد ولكن إسناده حسن يقارب ماذا؟ الصحة فأراد أن يشبعه الحكم بماذا؟ بالصحة وإن كان حسن وإما أنه يقصد بذلك أنه حسن ولكن ليس الحسن على اصطلاح من المتقدمين وهو الضعيف المقارب ولكنه الحسن على اصطلاح آخرين وهو الحديث الحسن الذي ماذا؟ الذي هو صحيح واضح؟ طيب ونقل الحافظ في التلخيص أن البخاري قال في التاريخ الأصو... الأوسط أن البخاري قال في التاريخ الأوسط هذا أصح من حديث رجاء كاتب المغيرة عن كاتب المغيرة عن كاتب المغيرة. يعني الحديث إنه مسح لا ظاهرهما هذا الحديث أصح من حديث من رجاء عن كاتب المغيرة وهو الحديث الذي فيه مسح ماذا أسفل الخف قال العلامة الألباني يقوي هذا اللي هو شذوذ لفظة ماذا؟ الأسم أو يؤكد ذلك أن عبد الملك ابن عمير أن عبد الملك ابن عمير قد رواه قد رواه عن رواد عن رواد كاتب المغيرة إذا عرفنا الآن اسم كاتب المغيرة من؟ رواد أنه قد رواه عن رواد كاتب المغيرة عن المغيرة بدون لفظة ماذا؟ ها؟ الأسفل ولم يذكر أسفل القفل يبقى الحديث هذه علة ثالثة بضعفه وهي علة شذوذ ماذا؟ شذوذ متنه يعني إيش شذوذ؟ مخالفة مخالفة السقة في روايته من هو أوثق إيه منه واضح قال العلامة الألباني ومما يزيد الأمر تأكيدا ومما يزيد الأمر تأكيدا أنه قد روي المسع عن المغيرة قد روي المسع عن المغيرة من أكثر من ستين طريقا من أكثر من ستين طريقا كما حاكاه الحافظ في الفتح عن البذار يعني ستين طريق فعلا طريق الحديث المغيرة له ستين طريق كل ستين طريق ما فيها لفظة الأسفل يبقى مروي من ستين طريقا عن المغيرة ليس فيه ايه أسفل الخفين قلت ورواه مع المغيرة رواه مع المغيرة أكثر من ثمانين صحابي منهم العشر المبشرين بالجنة من غير ورود لفظه أو زيادة مسح أسفل الكفين وهذا مما لا يدع مجالا وهذا مما لا يدع مجالا الشك بشذوذ زيادة الأسفل طيب يبقى الآن تكلمنا عن ذكر من ضعفه وتكلمنا عن علة من علل ضعفه ويشزوز ماذا مثل نقول فائدة ثالثة وهي علل،, علل هذا الحديث العلة الأولى تدليس الوليد وقد رواه تسعة من الحفاظ عن الوليد بالعنعة والوليد مدلس والوليد مدلس لا تقبل عن عنته بل ولا يقبل سماعه بل ولا يقبل سماعه الا اذا صرح بالتحديث الى نهايه السند يبقى دي اول عله لتدليس من الوليد العله الثانيه اضطراب اسنادي فقد رواه اقوام بالعنان وهم تسعة من الحفاظ ورواه آخرون بالتصريح بالسماع يعني بين صور ورجاء. فيكون مضطرب الإسناد ما هو المضطرب الذي روي على وجوه متعارضة متكافئة يعني دخل علينا ثقة الآن قال اسمعوا فلان يأتين اليوم ودخل علينا ثقة آخر قال فلان ما يأتي اليوم يبقى إذن مجيء فلان هذا صار صاريه طربا هنا نصدق الأول للثاني يبدأ اسم الطراب يسقط الروايتين معا فنتوقف يعني نتوقف لا نقول لا يأتي ولا نقول أنه إيه؟ يأتي فإن جاء مرجح وقال يأتي رجحنا رواية له الأول طيب هنا عندي تسعة من الحفاظ رووه بالعنعنى وسلاسة تقريبا رووه بالتصريح بالسماع فأصبح الحديث ماذا مضطربا لأن فيه تصريح بالسماع وفي عن عن. قلت العلة الثالثة تصريح ابن المبارك بالانقطاع ابن المبارك قال هذا حديث مقطع ليه؟ لم يسمع ثور من رجاء لأن الحديث يروى عن ثور عن رجاء ابن حيو عن كاتب المغيرة رواد عن المغيرة هنا المشكلة فيما بين ثور ورجاء هل سمع منه أم لا فطبعا لما جزم ابن المبارك بأنه لم يسمع منه وابن المبارك أولى من الوليد بن مسلم، لأن الوليد ألسمع لكن احنا نأخذ بمن بقول ابن المبارك لأن ابن المبارك ماذا أثبت وأوسف قال لم يسمع يبقى صار الحديث ماذا منقطعا أذي علّى ثالثا قلت رابعا شزوز متنه بزيادة لفظة الأسفل أسفل الخف ولهذا قال نعيم اضربوا على هذا الحديث اضربوا على هذا الحديث يبتال مبحث الحديث هذا إلى أن الحديث ماذا لا يصح بزيادة لفظة ماذا الأسفل نعم لا حديث المسح على ظاهرهما قلت فقهية هنيجي إلى المبحث الفقه وعليه لا يجوز مسح أسفل الخفين وعليه لا يجوز مسح أسفل الخفين للأسباب الآثية أولا ضعف ضعف الحديث المروي ضعف الحديث المروي في الباب من مشروعية مسح أسفل الخفين ثانيا حديث علي الشهير لو كان الدين بالرأي لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخفين أولى من ظاهرهما لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخفين أولى من ظاهرهما وهذا الحديث العمدة في هذا الباب سالسا أن السابت عن المغيرة ابن شعبة عن المغيرة ابن شعبة مسحه على ماذا ظهور خفيه كما في حديث من نسيتم حديث من ردوا علي علمي ردوا علي علمي. علمي كما في حديث من باب حديث الباب في مك فين الباب هذا هو الباب حديث عبد الملك يرويه عن رواة كاتب المغيرة عن المغيرة مسح على ظهورهما في سنن أبيه داود قال الشيخ الألباني حسن صحيح وذكر الحافظ تصحيحه عن عن البخاري في التلخيص ترجع إلى أوراقه لما تكلمنا عن شجوز متنه شجوز متن الأول فقلنا من شجوز متنه أن المروية عن المغيرة هو ماذا؟ مسح على ظهورهما والحديث في سنن أبي داود قال الألباني حسن صحية. ونقل قول الحافظ عن البخاري من أنه ماذا صحيح لا البخاري البخاري صوب عندك قلت لأن السابت عن المغيرة مسح على ظهورهما كما في حديث عبد الملك عبد الملك بن عمير وقد توبع توبع عبد الملك يرويه عن رواد كاتب المغيرة وهو في سنن أبي داود قال الألباني حسن صحيح ونقل الحافظ ونقل الحافظ تصحيحه عمن من ها عن البخاري قلت رابعا دليل الرابع على أن المسح يكون على الخفين روايات أحاديث المسح وفي جميعها مسح عليهما أو على الخفين وحرف الجر على في اللغة العربية يفيد ماذا الظهور والعلوم ولذا قال أو وانا او اياكم لعلى هدى او في شوف جاب مع الضلال ايه حرف الجر في الذي يفيد ماذا السفول تمام لكن حرف الجر على يفيد ماذا يفيد العلو والرفعه في اخ نسائية عندكم أكفان نسائية عشان امرأة في امرات وثيقة الآن. ما يشوف عم محمد ماكيله. طيب إن شاء الله عم محمد هيدبر لكم الكفن ده. واضح. والعلو يقتدي ماذا؟ الزهور. حرف الجر على يقتضي العلو واليه. والظهور ذلك شوف الرحمن على العرش واضح كامسا لأن المسح أسفل الخفين لا معنى له لأن طهارة المسح لأن طهارة المسح هو ما في فرق أصلا يا حق عليه بدل لي أن أقول شيئا ما في فرق عند الشيخ الألباني بينهم وحديث ليلة لا يثبت ضعفه الشيخ لا فرق هو سلسة أسواب ما هي المشكلة ماشي ما هو لا فرق سلسة أسواب هذا حدي يعني حديث ليلة في ضعف طيب الأخت طالبة الكفن تخرج من عند باب النساء لأخذ الكفن من الشيخ عليه يبقى المسح أسفل الخفين لا معنى له له لأن طهارة المسح طهارة سورية لا يشترط فيها الاستيعاب لا يشترط فيها الاستيعاب وهي تفارق الطهارة الأصلية. لان طهاره القدمين الاصليه الغسل فيها ايه اسفل وايه واعلى فلا بد من وجود مفارقه بين طهاره المسح وطهاره الايه سادسا ان الذي صح عن السلف المسح على الخفين كما في اثر الحسن فمسح على خفيه مسحه واحده مسح على خفيه مسحه واحده على ظهورهما حتى رأيت حتى رأيت أثر أصابعه على الخف الحديث السادس الحديث السادس باب ما لا يصح باب ما لا يصح في المسجل وهو ما أخرج الإمام أبو داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ما أخرج أبو داود رحمه الله تعالى من حديث أسامة بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ يتوضأ وعليه عمامه قطرية قطرية بكسر القاف لا لا بضم والقطرية يعني خلال نسبة إلى قطر أو إلى قطر بلدة كان يؤتى منها هذا النوع من الايه؟ من القماش كما نقول هذا ايه؟ هذا قماش محلاوي كما نقول واضح كما في الحديث فكفن في سلاسة أسواب بيد سحولية سحولية لأنها كانت تأتي من بلد تسمى ماذا سحول واضح طيب في عمامة قطرية قطرية وأدخل يده تحت العمامه وأدخل يده تحت العمامه فمسح مقدما رأسه ولم ينقض العمامه يعني لم ينقض العمامه يعني لم يحلها قلت الحديث ضعيف جدا فرويه أبو معقل رويه أبو معقل مجهول كما قال ابن القطان رويه أبو معقل مجهول كما قال ابن القطان والذهب والحافظ بل قال لم يوثقه أحد ولم يروي عنه ولم يروي عنه إلا عبد العزيز بن مسلم وهنا مسألة هل رواية عبد العزيز بن مسلم ترفع جهالته؟ الجواب لا. ليه لا؟ لأن الجهل لا ترتفع إلا برواية من اثنين فماذا؟ فصاعدا. والمجهول هو الذي لم يعرف عنه طلب علم ولا اشتهر بع رواية ولم يرو عنه إلا من إلا واحد. بدا معنى كلمة مولف لمجهول. إذا لم يعرف عنه طلب ولم تعرف له رواية ولم يروي عنه إلا من إلا واحد سمى مجهولا فراويه أبو عقيل أبو معقل عذرا مجهول قلت والراوي عنه وهو عبد العزيز بن مسلم مختلف عليه لم يوسقه إلا ابن حبان وقال الحافظ مقبول وهنا نقف وقفتين حديثيتين هل فالبالكم درس اليوم في فوائد حديثية كثيرة يريد تحاول أن انت تكتبها ما ترملها ما هي الوقفة الحديثية هنا أن توسيق ابن حبان لا يعتبر به إلا على شروط لأنه عرف عنه التساهل في توسيق من؟ المجاهي واضح؟ خاصة وقد خالفه ومن قال فيه الحافظ مقبول لا يعني أن روايته مقبولة إنما مقبول عند الشواهد في الشواهد المتابعات فإن توبع تنجبر ماذا روايته واضح قلت وعلي فحديثه حديث عبد العزيز ليس إلا في الشواهد والمتابعات يعني لا يقبل إلا في الشواهد والمتابعات قلت ولذا ضعف الحديث ولذا ضعف الحديث ابن عبد الهادي ابن عبد الهادي وابن القطان والحافظ ويمكن القول بأنّ أبا داود ضعفه وكذا الإمام ابن القيم يبا انتهينا من ضعفه نقول فقهية والحديث يفتقد الصراحة في منع المسح على العمامة لأن هذا الحديث استدل به على ماذا؟ على أنه لا يشرع المسح على ماذا؟ على الإمامة لأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلف أن يمسح من تحته إمامتي. فنقول ولكنه ليس صريحا. إذ إذ فعله المجرد بقاعدة أصولية متبة. إذ فعله المجرد صلى الله عليه وسلم لا يفيد منعا ولا إلزاما. يعني القاعدة دي. لما يجي واحد يقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام فعل كذا هذا لا يفيد إلزامه لمن أقول للرسول لم يأكل لحم الضب هذا لا يعني أن لحم الضب ماذا حرام ممنوع إيش كده يبقى لا يلزم من امتناعه عدم الجواز ولا يلزم من فعله الوجوب واضح إلا أن تأتي قرينا لماذا امتنع ولماذا فعل فإذا جاءت قرينة ممكن يرتفع الفعل إلى رتبة ماذا الوجود وإذا جاءت قرينة ممكن يكون امتناعه لعدم إيه الجوال واضح نعم ابن القطن يا هيرمسان قلت لأن الفعل المجرد لا يفيد منعا ولا وجوبا ثانيا ولأن مسحه الرأس ها هنا لا يعني عدم جواز مسحي على العمام إنما هذا من باب أخزه بالأكمل وماذا والأفضل لأنه أحيانا ممكن يكون إنسان يأخذ بالأكمل والأفضل والمسح على الرأس أولى من المسح على الملبوس واضح سالسا يقوى ما سبق بما عرف من حاله صلى الله عليه وسلم من التنوع في العبادة حال النبي عليه الصلاة والسلام كان ماذا إن ينوع حينا يمسح على رأسه حينا يمسح على الإمامة حينا يجمعه بينهما قلت خاصة وقد ثبت عنه خاصة وقد ثبت عنه مسح على الرأس وكذا مسح على الرأس والعمامة معا وكذا مسح على العمامة استقلالا ولذا قال أبو الطيب شمس الحق العظيم أبادي قال وقد سبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط أنه مسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط وعلى الرأس والعمامة والكل صحيح ثابت موجود في كتب الآئمة قلت خامسا وقد صح مسح عن الإمامة وأمره بذلك في أحاديث مخرجة في الصحاح والسنن كما قال ابن القيم هذا لا يجب لا تلبسه في الوسط والوسط إما الخنصر أو البنسر كما قال ابن القيم بل وصح عن عمر أنه قال من لم يطهره المسح على العمامه من لم يطهره المسح على العمامه فلا طهره الله فلا طهره الله وخامسا قلت ولا يستلزم مسح الراس منع المسح على العمامه لأن من مسح على الامامة يصدق عليه أنه مسح على ماذا؟ على رأسه أنا لو وضعت يدي الآن ماذا تقول؟ وضعت يدك على يش على رأسك مع أنها فوق ماذا؟ فوق قلم سوتي وخماري أو غتلتي أو فيصدق على من مسح على الامامة أنه مسح على ماذا؟ على رأسك خاصة وعبادة المسئ عبادة تخفيف وحال السلف حال السلف غالبا لا ينفك عن ماذا عن وجود حائل على الرأس وأن الرأس محلها أصلا إيه المسف فمن يش عبادة مبالغة عشان تقول لا إمس على رأسك لكن عبادة المبالغة فين في المبالغة في الاستنشاق مثلا ولذا أنا أرى شخصيا أن الاستنشاق يجب مرتين وفي بعض الروايات سنن أبي داود قال استنصر مرتين بالغتين وبهذا قال الإمام الخطابي قال ودوب الاستنسار مرتين إلا في حق شخص واحد اللي هو جعل ودوءه ماذا مرة واحدة كله لكن متى توضأ فوق مرة لا يستنسر أقل من مرتين لأن الحديث مخرج في السنة صحيح استنسروا مرتين بالغتين وقد قال بوجود المرتين الإمام له قد طالب هذه عبادته مبالغة ولذا قال في الحديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما لكن عبادة المسح على الرأس عبادته تخفيف واضح إذا بهذا انتهى المبحث بمشروعية المسح على ماذا على الإمام وعلى كل حال الحديث السامي ما في وقت نعم السابع وأسق بكم العد كم عندك يا فايسة السابع طب وحديث المسحة للجبيرة يا فايسة أسبت طيب ماشي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين والعمامة كان يمسح على الخفين والعمامة سلاساً في السفر ويوما وليلاً في الحضر قلت منكر بزيادتي ماذا؟ العمام، وذلك لضعفه. مروان مروان أبي سلمة، مروان أبي سلمة، فهو منكر الحديث كما قال البخاري. طبعاً اللي خل في البخاري منكر الحديث. وقال أبو حاتم مجهول منكر، وقال الذهبي مجهول. يبديل علّة الثانية أو العلّة الأولى وأما العلّة الثانية فيرويه يرويه شهر ابن حوشب شهر ابن حوشب وحديث شهر صالح في الشواهد والمتابعات فقط صالح في الشواهد والمتابعات قلت ولم يتابعه أحد في ذكر ماذا العمامة قلت سالسا ويدل على شجوزي ديادة العمامة أن كل من روى عنه مدة المسجد وهم نفر كثير من الصحابة لم يذكروا لماذا في العمامة مدة للمسح عليها يبن انتهينا الآن من المبحث حديثي قلت فقهية وعليه لا توقيت ولا شروط لا توقيت ولا شروط في المسح على ماذا على العمامة فيمسح متى شاء متى شاء كيف شاء إلى ما شاء وذلك لأنه لا يثبت دليل في التوقيت وسانياً لأن كل من روى عنه المثح على العمامة لم يذكر في ذلك توقيتا ولا مدة وثالثا أن كل أحاديس المدة كل أحاديس المدة مقيدة بذكر ماذا؟ بذكر الخفين فيخرج بالنص على الخفين ما سوى الخفين إلا ما يقاس على الخفين يعني فيخرج بالنص على الخفين كل ما سوى خفين يعني لو قلت لا يأخذ القائزة إلا فيصل يبقى ما سوى فيصل لا قائزة لهم يجي واحد تاني يقول لي بس أنا قدت عشرة زي من زي فيصل يبقى هذا يأخذ ليه جائزة يبقى يخرج بالنص على الخفين ما سوى الخفين إلا ما يقاس على من ما يقاس على الخفين زي إيه زي الجورب زي الإيه زي الجورب فهمت المثلة قلت رابعا ولأن الرأس محلها المسح أصلاً فلا فرق كون مسح على رأسه أو مسح على ماذا على عمامته فهما متساويان ما الدليل على إن المسح على الرأس يساوي المسح على العمامه إنه مسح على مقدم رأسه وأتم على ماذا فلما جمع بينهما الجمع يقتضي تسوية لما أقول أعطي محمداً وأحمد المعطي إذا يفهم إيه خذ يا أحمد خذ يا محمد ويعطي هذا مساويا له لهذا كدا لأن الجمع يقتضي له تسوية واضح فلما جمع بينهما في حديث المسر دل ذلك على التسوية بينهما واضح قلت والجمع يقتضي التسوية لما جمع بينهما مسحاً في بعض الروايات والتسوية تمنع الاشتراك في المسح على العمام قلت رابعاً نعم لا بأس, لا بأس خامسا ولأن الأصل في أحكام المسح التخفيف والتيسير سادسا ولما كان المسح رافعا للحدث فله أن يمسح إلى ما شاء الله سابعا ولأن الحديث يفتقد إلى الصراحة فذكر العمامة فيها هنا مع الخفر لاشتراكهما في ماذا؟ في المسج وأما ذكر التوقيت ليه تنظر ليه كثيرا أكتب ذكر العمامة مع الخفر لاشتراكهما فين؟ في المسج وأما ذكر التوقيت فخاص بماذا بالخف لأن من أهل العلم من قال لا تمسح على العمامة أكثر من يوم وليل, وليل هذا أننا رجل أصابني برد شديد وتلبدت بعمامة هل يلزمني بعد يوم أن أخلعها وأمسع على رأسي ما الجمل واضح قلت ولأن التوقيتها هنا غير معقول لأن الظن بصاحب الإمامة أن يحلها أو ينزعها عند ماذا عند نومه يقوي هذا الأصل العام من أنه لا شروط للمسح على العمامة أصل الحديث السامن على عدكم بل انتهينا يا طلبة العلم خلاص خلاص خلاص انتهينا من ذكر الأحاديث الضعيفة لكن ما انتهينا من البال اكتب فصل في ذكر ما صح وما لم يصح وما لم يصح من الآثار مش كثير مش كثير يعني حوالي عشرين فأخرج ابن أبي شيبتا أخرج ابن أبي شيبة بإسناده أن يحيى بن إسحاق أن يحيى بن إسحاق ابن أبي طلحة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسميه لكن ما في مشكلة أنه لم يسميه ودي مسألة حديثية أخرى ليه؟ لأن الصحابة جميعا حدود فلا فرق عندنا بين أن يسمي عمرا أو يسمي زيدا واضح؟ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سئلا في الرجل يمسح على خفيه في الرجل يمسح على خفيه ثم يبدو له أن ينزع خفيه يعني أنت مسحت الآن جيت من عند الخلال رأيت أن تمسح أن تنزع خفيك بعد المسح من أجل ماذا؟ لهويتهما فقال يغسل قدمين عرفت لي بقى لجعنا إلى باب الآثار هذا لأن في مسائل سنتطرق إليها عند الكلام فين عن هذه الأسف طيب قلت والأثر ضعيف أولا لضعف يزيد بن عبد الرحمن الدالاني لضعف يزيد ابن عبد الرحمن الدالاني وهو مختلف عليه شديدا يعني قوم واسقوه وقوم ماذا ضعفه قلت ثانيا تدليسه إذ الدالاني مدلس من الطبقة الثالثة يبقى هذه مشكلة أخرى أضف إلى ذلك الاختلاف في إسناده فحينا يروى بزيادة سعيد بن أبي مريم يعني بعد أبي طلحة عن سعيد بن أبي مريم عن رجل من أصحاب النبي طب ما المشكلة في ذكر سعيد بن أبي مريم قلت وسعيد لا تعرف له رواية عن الصحابة لبأ صار ماذا منقطعا بهذا الاسناد الحديث فيه ثلاث علة ضعف يزيد أو الاختلاف على يزيد الاختلاف في إسنادي بزيادة سعيد وثالثا تذليس من يزيد الدالان قلت الفقهية غسل القدمين بعد الخلع القبي لا يشترط لا يشترط غسل القدمين لأن هذا يذهب بمعنى الرخصة ثانيا ولما كان المسح رافعا للحدث لأنه لما مس على خفتيه ارتفع الحدث ولا لا ولا ينقذ الوضوء إلا الحدث ولا ينقذ الوضوء إلا ماذا؟ إلا الحدث كما في حديث الترمذي لا وضوء إلا من طب إيه سبب نقض هنا المسح؟ صحيح؟ قلت ثالثا وصح عن عليهم أنه مسح علان عليه وصحان عليه أنه مسح علان عليه ثم خلعهما ثم خلعهما فتقدم فأما الناس فأما الناس رابعا ولأنهم الطهارة لا تتجزأ ولا تتبعد لأنك لو قلت يغسل قدمين يبقى أنت فرقت بين الأعضاء وإيه والقدم لأنه غسل أعضاءه في الودوء وجيب بعد ساعة خلع الخف اللي مسح عليه لو قلت له أغسل يبقى أنت كده عملت إيه جزأت الطهارة وفرقت بينها والطهارة عبادة لا إيه لا تتجزأ واضح قلت خامسا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم على كسرة ما على كسرة ما صح على كسرة ما صح في المسح على الخفين وفعل الحديث اللي صح في المسح على الخفين كثيرة جدا تصل إلى كم أكسر من سبعين حديثا فعل على كسرة ما صح في المسح على القفين لم يأت عنه لم يأت عنه إلزام بغسل القدمين بغسل القدمين لمن لمن بغسل القدمين لمن خلع القفين هذا الأسر الأول وتبين لك ضعفه وأنه لا يصح دليلا على وجوب غسل القدمين في حق من خلع عليه الخفين نأتي إلى الأثر الثاني فروى الإمام بن المنزر بإثناده إلى الحسن قال حدثني سبعون حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه السلام أنه عليه السلام مسح على الخفين قلت وهذا فيه أن المسح على الخفين متواتر وهذا فيه أن المسح على الخفين متواتر كما صرح بذلك غير واحد من إمة الحديث والآثار والآثار بعمل الصحابة والسلف كثيرا جدا ومن روي عنه الإنكار إنكار المسح فذلك قبل أن تصله الأخبار قلت بل نقل الحافظ بل نقل الحافظ عن البزار بل نقل الحافظ عن البزار أنهم أكثر من ثمانين صحابيا منهم العشر المبشرون بالجنة وعليه فلا يحتج فلا يحتج بآية المائدة على عدم مشروعية المسح بدعوى بدعوى أن الكتاب لا ينسخ ماذا لا لا ينسخ أحد وقد تبين لك أن أحاديث المسح ماذا متواتر هذا فضلا هذا فضلا أنه لا معارضة لآية المائدة هذا فضلا أنه لا معارضة لآية المائدة لمشروعية ماذا المسح قلت بل بل جاءت آية المائدة بماذا بالمسح؟ وذلك في القراءة الثانية، وذلك في القراءة الثانية وأردوا لكم إلى الكعبين. الأثر الثالث. أخرج البيهقي أخرج البيهقيه بإسناده إلى طاووس. أن ابن عباس قال قال لعمر وسعد في المسح على الخفين قال لعمر وسعد في المسح على الخفين لو قلتم بهذا ولو لو قلتم بهذا في السفر البعيد والبرد الشديد الأصف قلتم قال البيهقي أولا الأسنات إسناده صحيح ورجاله ثقات معروفون يعني هو الكلام كان فرجلين تبين أنهما ثقتان أحمد بن منصور الرمادي طبعا معروف واضح فأقول إسناده صحيح رجاله ثقات معروفون قال البيهقي هذا تجويز منه من, من من ابن عباس للمسح للمسح في السفر البعيد والبرد الشديد بعد أن كان بعد أن كان ينكره على الإطلاق وقد روي عنه رحمك الله وقد روي عنه أنه أفتى به للمقيم وللمشافر انتهى كلامه قلت وعليه فلا يجوز. فلا يجوز نسبة القول إلى ابن عباس مطلقا بماذا بإنكاره المسح على الخفين يعني من قال أن ابن عباس ينكر المسح على الخفين مطلقا كلامه إيه فيه نظر وقد تبين لنا أنه أنكره أولا كما في رواية من عكرم وعطاء قال سبق الكتاب القفتي ثم رجع عن ذلك إلى القول بماذا بجوازه في السفر البعيد والبرد الشديد ثم رجع عن ذلك كله إلى جواز ماذا إلى جواز المسح على الخفين مطلقا قلت في فائدة عزيزة هنا أن المسح على الخفين ليس مقيدا بشرط بشرط ماذا؟ المشقة أو البرد أو نحن وإنما هو رخصة مطلقة يعني يمكن تمسح من غير سبب سوى سبب الإيه؟ أهو كذا؟ ولا شرط للمسح إلا وجود الملبوس يعني على طهارة يعني على طهارة في غير جنابة في مدة المسح. لأن ابن عباس لما استدرك عليهم لو قلتم بهذا في السفر البعيد والبرد الشديد دل على أنهم كانوا يقولون بهذا من غير إيه؟ من غير هذه شروف ولذا طلب ابن عباس تقييد المسح بهذه الأثر الرابع وهذا أثر عزيز مهم جدا فأخرج البخاري في التاريخ الكبير بإسناد حسن وإن كان في مطر كلام مطر الوراق اللي هو راوي به أثر وإن كان في مطر كلام لكن لا ينزل به عردة الاحتجاج وإن كان في مطر كلام لا ينزل به عردة الاحتجاج وعلي بن مهران سقة يبقى الاسناد مفروش كلام واضح محتاج به أن الحسن البصري قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا البول إذا أرادوا البول بادروا إلى خفافهم. يعني عملوا إيه؟ إذا واحد فيهم أراد البول ويرجري يعمل إيه؟ يلبس له الخف ليمسحوا عليها. ليمسحوا عليها. قلت وهذا فيه فقيب أنه لا بأس باللب باللبس, باللبس الخف للمسح عليه قصدا خلاف لمن منع ذلك من أهل العلم الشافعية قالوا لا يمسح من لبس الخف قصدا ليمسح عليه يعني أنا دلوقتي عارف من إن هاتقول الخلاء أنت جايب الخف لبسته دخلت الخلاء وخرجت وشلون قالوا لا ده لبس قصداً لكن من الذي يمسح اللي هو أصلاً إيه لابس الخف من غير هذا القصد ده قول من وهو قول رد كما رأيه أنه لا بأس بلبس الخف للمسح عليه قصداً خلافاً لمذهب الشافعية بما مضى من هذا من دلالة هذا الأصف <تصفيق> قلت ثانيا فيه أن المسح على الخفين أحب من غسل القدمين فيه أن المسح على الخفين أحب من غسل القدمين لعموم لعموم استحباب الأخذ بالرخصة. وثالثا فيه أن المسح يجوز بعد الحدث خلافا لمن قيد المسح بالطهارة أي بوضوء الطاهر لأن في فريق نال العلم قالوا لا يمسح إلا من كان طاهرا أصلا فيمسح في وضوء الطهارة الأسر الخامس ولا الرابع خامس يا من معي رقم الشيخ عبد المنعم امام مسجد الريان طيب ان شاء الله تعالى سارسل لكم رقم هاتف وعن طريق رقم الهاتف اتصلوا تصلكم سيارة ان شاء الله الله سنعدل رقم التليفون في الخلف ماشي عمر الله طيب فين يا طالبة العلم الأسر الكم الأسر الخامس هو ما أخرج الإمام البيهقى رحمه الله أنا عبد الرحمن بن أبي بكر. عن عبد الرحمن بن أبي بكركة عن أبيه قال كان أبي ينزع خفيه ويغسل قدميه كان أبي ينزع خفيه ويغسل قدميه الأصب قلت وهو حسن وظاهره وظاهره يدل على مشروعية غسل القدمين لنزع الخفي صحيح؟ ممكن واحد يحتاج بك غسل القدمين لنزع الخفي لأنه كان ينزع خفيه بعدما ينزعه ما يعمله يغسل القدمين واضح؟ قلت وجوابه أولا أنه اجتهاد من أبي بكر رضي الله عنه فيكون موقوفا لا حجة به ثانيا أن أبا بكر قد خالف فيه الأعلم وهو علي رضي الله عنه وقد مضى أن علي رضي الله عنه خلع نعليه فصلى ولم يغسل قدميه قلت سالسا ولما كان المسح على الخفين رافعا للحدث رافعا للحدث لم يكن هناك معنى لغسل القدمين لخلع الخفين خاصة وأن هذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم على كسرة على كسرة ما ورد عنه في مسح الخفين قلت رابعا وأن هذا قد يرجع إلى ما عرف عن الصحابة من الورع أو أن يكون ذلك غسل قدميه ليس لعلة الطهارة وإنما لعلة النظافة والرائحة لأن الطهارة لا تتجزأ. الأثر السادس أخرج الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله. عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه كان يأمر بالمسح أنه كان يأمر بالمسح وكان هو يغسل قدميه فقيل له كيف تأمر بالمسح وأنت تغسل قدميك فقيل له كيف تأمر بالمسح وأنت تغسل قدميه. قال بئس مالي. بئس مالي. إذا كان مهناه لكم ومأسمه علي زعلني له. مهناه لكم ومأسمه علي. ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. يفعله ويأمر به. ولكن حببت إلي الطهارة أو الوضوء. قلت وصح مسل عن عبد الله بن عمر أنه كان يأمر الناس بالمسح ويغسل ويقول إني مولع بغسل قدمي فلا تعتد بي. فلا تعتدوا به قلت وفيهما استحباب المسح شديدا يعني على الخفين بل هو الأصل بل هو الأصل إذا كانت القدمين فين في ملبوس وأن هذا أحب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلع خفيه يوما لم يخلع خفه يوما ليغسل قدميه وثالثا وأما ما صح عن الصحابة وأما ما صح عن الصحابة من غسل القدمين فهو فعل خاص بهما كما يظهر جيدا من قولهم وعليه يجوز نسع الخفين من غير سبب لغسل القدمين في حق من ها أشخاص أولا من أراد بذلك دفع الوسواس طيب فين كنا طلبت العلم كيف آه إذا من أراد أن يدفع بالغسل الوسواس أو من كانت له حاجة لنظافة القدمين ودفع ماذا ما يكره من الرائحة أو ما يستكره من الرائحة نعم يعني إنسان لو مسح وقف في الصلاة وسوس إليه الشيطان لطهرتك ليست كامل فيدفع الوسواس واضح هذا الأسر كم كم ها الأسر السادس هذا. طيب نقول الأسر السابع عن أم كلثوم بنت أبي بكر. عن أم كلثوم بنت أبي بكر أن عمر نزل بواد أن عمر نزل بواد يسمى له واد العقاب يسمى له واد العقاب فأمرهم أن يمسحوا على خفافهم فأمرهم أن يمسحوا على خفافهم وخلع قفيه وتوضأ وخلع قفيه وتوضأ وقال إنما خلعت إنما خلعت لأنه حبب إلي الطهور. قلت رجال سقات. أخرج ابن المنذر في الأوسط. أم كلسوم أدركت عمرة لا محالة لأنها ولدت. بعد وفاة أبيها، وخلافة عمر دامت دامت لسنا عشر سنة. قلت وهو وهو كالذي قبله، وهو كما قبله. باستحباب المسح على الخفين شديدا، وألا يتكلف نزع الخفين، وألا يتكلف نزع الخفين للمسح أو لغسل قدميه. الأثر السابع السامي. قلت. أخرج الإمام ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا توضأت تدخل يدها تحت الرداء تدخل يدها تحت الرداء تمسح برأسها تمسح برأسها قلت إسناده حسن ومرجانته. التي روى لها البخاري مرقانة علق لها البخاري وأخرج لها مالك وهي تابعية والأصر وإن كان فيه ابن اللهيعة لكنه متابع يبدو مشكلتين في الأصر مرقانة في كلام في مرقانة لكن يزول هذا الكلام بن البخاري ماذا علق لها ومالك أخرج له وهي تابعية والكلام في التابعين قليل وثانيا ابن الأهيعة توبع على هذه الولد قلت وفيه فقهيته ولا يستفاد منه أن السيدة عائشة لم تكن ترى المسح على الخمار إنما هذا من باب أخزها إنما هذا من باب أخزها بالأكمل وهو مسح الرأس لأن الأفعال المجردة لأن الأفعال المجردة لا يستفاد منها منع ولا إزام قلت ثانياً خاصة وقد صح عن أم سلمة أنها كانت تمسح على خمارها وثالثا يقوي مشروعية المسح ما صح عن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخمار والمقيم ورابعا لأنه لا فرق بين المسح على الخمار والمسح على الرأس فيصدق على من مسح على الخمار أنه مسح على رأسه الأسر، ها، الأسر التاسع. قلت أخرج البزار بسند إلى عبد الله بن عمر أنه كان يتوضّع ونعلاه في رجليه ونعلاه في رجليه. ويمسح عليهما ويمسح عليهما ويقول كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل قلت رجال وسقاط رجال وسقاط وصحح إسناده الحافظ ويشهد لهما في الصحيحين وفي مشروعية المسح على النعلين وثانيا في مشروعية المسح على الخفين بدلالة النزوم إنه إذا على النعلين من باب أو يمسح على ماذا خفين قلت وسالسا وفي مشروعية المسح على الخفاف المخرقة ورابعا وفيه بطلان شرط عدم نفاذ الماء كما اشترته الشافعية لأن اشترته في الممسوح ألا ينفذ له الماء ففي المسحة لنعلي الماء ينفذ قلت خامسا وفيه المسح على الجوربين من باب أولى وسادسا فيه أن علة المسح هي الملبوس بدون اعتبار لصفته قلت سابعا سابعاً ويحتج به لمشروعية المسح على الحذاء من باب أولى لأن الحذاء أعظم من إن من النعلين الأسر رقم كم الأسر العاشق كيف متعوداً سامن ولا تسأل ربما لي هو يقول قلت الأسر العاشر فأخرج عبد الرزاق في المصنف بإسناد حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه كان يمسح على الخلنسوة قلت وهذا في مشروعية المسحة للعمامة من باب أولى إيه؟ وأبي إمامة أيضا أمام <تصفيق> وفي مشروعية المسح على العمامة من باب أولى، لأنها أعظم من القلنسوة في معنى الستر. ثانيا يقوي هذا ما صح عن غير واحد من السلف المسح على القلنسوة. يقوي هذا أنه قد مسح على القلنسوة غير واحد من الصحابة، منهم. منهم أبو موسى الأشعري، وكذا أنس، وكذا أنس، سالسا، وفيه أنه لا يشترط استيعاب الملبوس للرأس، وفيه أنه لا يشترط استيعاب الملبوس للرأس، وذلك للمسح، وذلك للمسح عليها. واضح رابعاً وفي أن علة المسيح هي الملبوس والحائل من غير اعتبار لصفته خامسا وهذا فيه دلالة على بطلان شروط على بطلان شروط الزوابه والتحميم والتحنيف والتلبيد في العمامة في العمامة للمسح عليها في العمامة للمسح عليها لأن القلونسوة ليس فيها شيء من هذا الأسر الحادي عشر ما أخرج الإمام الضار قطني عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لا يوقت المسح على الخفي أنه لا يوقت المسح على الخفي ويقول امسح ما لم تخلع امسح ما لم تخلع قلت وقد صح عن عبد الله بن عمر عند ابن أبي شيبة قوله بالمسج ثلاثة أيام للمسافر وللمقيم يوما وليلة وعليه فلا حجة به فلا حجة به في إطلاق في إطلاق توقيت المسج ليه لأنه صح عنه خلافه قلت ثانيا لمخالفة عبد الله بن عمر في ذلك نفر كبيرا نفر كثيرا من الصحابة هم أعلم هم أعلم قالوا بالمسق قالوا بمدة المسق وهم عمر وابن مسعود وسعد عمر وابن مسعود وسعد وعلي وابن عباس يبا لا حجة بهذا الأثر على أنه لا مدة للمسح ليه لأن ابن عمر صح القول بماذا بالمدة واثنين مخالفة لمن للصحابة الذين قالوا بالمدة قلت سالسا فضلا فضلا عن مخالفة ابن عمر في ذلك المرفوع السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالمسج ورابعا لأن ابن عمر رضي الله عنه قد تردد أمره في مسائل المسح من القول بعدم مشروعية أصله وعليه فلا يكون قوله حجة ها هنا طيب الأسر رقم كم؟ الثاني عشر. أخرج ابن المنذر وعبد الرزاق النافع. قال رأيت ابن عمر. رأيت ابن عمر يمسح عليهما مسحة واحدة بيده. كلتاهما. بطونهما وظهورهما رأيت ابن عمر يمسح عليهما مسحة واحدة بيديه بيديه كلتاهما بطونهما وظهورهما قلت الأسر وفيه أن المسح عبادة لا تكرار فيها وفي أن المسح عبادة لا تقرر فيها وأن المسح يكون مرة واحدة ثانيا ولا يحتج به على مشروعية مسح أسفل الخفين لأن ابن عمر خالفوا في ذلك الأعلم من الصحابة وقد قال علي لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره وثالثا حديث المويره المرفوع الذي سبق معنا الأثر رقم كم؟ الأثر الثالث عشر أخرجت فرمزيوان عبد الله بن عمر رضي الله عنه عذرا عن جابر رضي الله عنه أنه سئل سئل عن المسح على العمامة فقال أمست الماء شعرك قال أمست الماء شعرك قلت جوابه أو قلت وليس فيه دلالة على عدم مشروعية المسح على العمامة وإنما يستفاد منه استحباب الجمع بين ماذا؟ بين مسح الشعر والعمامة معنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قلت خاصة أنه قد صح أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الإمامة وعن أصحابه ثالثا ولو كان دليلا ولو كان دليلا على عدم مشروعية المسح على الإمامة فحسبك مخالفة جابر من الأعلم، فحسبك مخالفة جابر الأعلم، من من مسح على من الصحابة وأشهرهم عمر وأشهرهم عمر، وهو القائل: من لم يطهره المسح على الإمامة فلا طهره الله فلا طهره الله. وبهذا يجاب وبهذا يجاب عن أسر ابن عمر وبهذا يجاب عن أسر ابن عمر عند ابن أبي شيبة أنه كان لا يمسح على العمامة بأن هذا فعله ولا حجة به وقد عرف عنه أن عبد الله بن عمر أخذه بالأمر الأكمل وأخذه بالأصل كما قال أنه مولع بالطهارة والوضوء الأثر ها الرابع عشر ما أخرج الإمام ابن أبي شيبة ما أخرج الإمام ابن أبي شيبة عن عمر أنه سئل عن المسحة للعمامة وقال إن شئت فامسح وإن شئت فدع قلت وليس فيه دلالة على عدم المشروعية لقوله وإن شئت فامسح إنما يستفاد منه مساواة المسح على العمامة بالمسح على من؟ على الرأس والتخيير في ذلك بل بل إن المسح إليه أحد لماذا؟ لأن عمر قدمه ماذا؟ ذكر فقال وإن شئت فامسح الأسر الخامس عشر عن أبي عثمان النهدي قال حضرت سعدا وابن عمر حضرت سعدا وابن عمر يختصمان سمان إلى عمر، يعني في المسح على الخفين. فقال أي عمر يمسح عليهما يمسح عليهما إلى مثل ساعته إلى مثل ساعته من يومه وليلته. سمع عمر, عمر. عشان لي بي... تلغبط أعطيهم نعم نعم لا ستسلم واحدة منهم طيب أخت تخرج لتسلم من طعام الإفطار للأخوات وهذه الأخت تكون مسؤولة هذه الأخت تكون مسؤولة حتى لا يضيع حق إحداهن في الإفطار ما أظن أن موجود أن مُعمر خرج أصلًا طيب لو أن عمر موجودة فاخرد لتسلم الإفطار وتقوم هي بتوزيع بنفسها طيب نأتي لأسر بعثمان النهر قلنا ماذا طيب قلت فيه أولا أن توخيت المسح يكون عند أول مسح من أول مسحة وليس من لبسه لقول عمر إلى مثل ماذا ساعته ثانيا أن عمر قال بالتوقيت خلافا لما نسب إليه من أنه لا يقول بالتوقيت قلت وإنما قال بعدم التوقيت في الضرورة رضي الله عنه وارضاه الأسر رقم كم هذا آخر أسر الأسر السادس عشر نجعله آخر أسر هذا لكن قبل المغرب ليس آخر أسر مطلقا لأن معي, مشاء مشاء يعني معي مسائل بسيطة جدا نختم بها الباب بصورة فوائد عاجلة فسوف نحتاج إلى تقرابة نصف ساعة تقريبا بعد المغرب وأكد الوقت الصم بين المغرب والعشاء في الغالب أنت لا تنتفع به بشيء لأنه وقت قصير فنجعله العلم طب اسمع نوقف الدرس الآن عند الأسر الخامس عشر ونتم بعد ماذا بعد المغرب ويسوف أحتاج إلى نصف ساعة فقط منكم لا تزيد إن شاء الله تبارك تعالى وهذا هو الأصل في درسنا أن درسنا يزيد يوميا على ساعتين الآن ساعتين إلا ربع فأكون ما زدت عليكم كسيرا هذا اليوم لاني بقيت بعض المسائل التي نحتاجها من أجل أن يتم ماذا الباب وتنقطع حاجتك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأسر الكم السادس عشر فأخرج الإمام ابن أبي شيبة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت الخفين لئن أجزهما أو أحذهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما لئن أحذهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما الأثر قلت وفيه قول السيدة عائشة رضي الله عنها بعدم مشروعية المسجد إلا أنه يظهر رجوعها عن ذلك بما سألها شريح بن هاني عن المسح على الخفين فأحالت إلى علي رضي الله عنه فيظهر من ذلك رجوعها عن ذلك عن قولها بعدم مشروعية المسر ثانيا وقولها قولها فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أنها ما كانت ترى عدم المسح مطلقا وإنما ترى تقييده بماذا بالسفر وسالثا نص ابن المنذر عن رجوعها عن ذلك وإن لم أقف يعني الوحيد من الصحابة لمشكل رجوعه هو من سدع عيشه لكن أبو هريرة صح ماذا رجوعه يقينا وابن عباس صح رجوعه يقيناً وابن عمر صح رجوعه ماذا يقيناً الوحيد الذي يمكن أن نقول بأن رجوعه لم يصح على وجه اليقين هي من سيد عائشة لكن يمكن أن نقول بأن قولها لشريح لما سأل عن المسك فقال تئت علي فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم يظهر من هذا أنها قيدته بماذا باستفر قلت سالثا وفي الرواية الثانية من أسر شريح من حديث شريح وفي الرواية الثانية من حديث شريح أنها قالت ائت عليًا أو عليك بابن أبي, الخط بابن أبي طالب فإنه كان ألزم لرسول الله وهذا يعد ترددا منها وهذا يعد تردداً منها في القول بعدم مشروعية المس ليه بقى؟ لأنه هو سألها فلما تحيله إلى علي الظن أنها ما أحالته إلا بعد أن حصل لها ماذا؟ نوع من التردد والشك أتمسح أو لا تمسح؟ واضح؟ قلت رابعا فإن لم يكن فحسبنا مخالفتها في ذلك الأكثر من الصحابة والأعلم ممن رووا المسحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وقد بلغوا كم ها سمانين سمانين في نقل الحافظ بن حجر عن البزار طيب هذا الأسر رقم كم الأسر السامن عشر السابع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما أبالي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما أبالي على ظهر خفي مسح أو على ظهر حماري قلت صح رجوع أبي هريرة عن ذلك كما مضى معنا حديثه رضي الله عنه القول بالتوقيت أي بتوقيت المسح وهو ممن صح جزما رجوعه عن ذلك كما نقل ابن المنذر رحمه الله الأثر السابع عشر السامن عشر المسح على الجوربين قلت وقد صح المسح على الجوربين عن سمانية من الصحابة هم ابن مسعود في مصنف ابن أبي شيبة أبي مسعود البدري أبي مسعود البدري في مصنّة في أبي شيبة أنس أبي أمامة البراء في مصنّة في عبد الرزاق ابن عمر ابن عمر قال المسح على الجوربين كالمسح على الخفين سهل بن سعد وآخيرا المغيرة بن شعبة قلت وهذا فيه مشروعية المسح على الجوربين إما بدلالة النص أو بدلالة القياس أو بدلالة القياس كما قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه ومن اعتبر ومن اعتبر بعلة الحائل لم يفرق بين الجوربين والخبيث الأسر التاسع عشر وهو ما أخرج الإمام ابن أبي شيبة رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه أنه قال سبق الكتاب الخفين قلت ضعيف منقطع راويه محمد بن علي بن الحسين راويه محمد بن علي بن الحسين لم يدرك جده عليا يقوي هذا أنه قد صح عن علي خلافه من مسحه على كل ملبوس رضي الله عنه وارضاه من النعل إلى الخف إلى العمامة. الأسر الأخير ما صح عن ابن عمر رضي الله عنه في مصنف أبي شيبة ابن أبي شيبة أن رجلا سأله عن المسح على الخفين فقال ثلاثة أيام للمسافر وللمقيم يوم وليل قلت فيه رجوع ابن عمر عن قوله بعدم مشروعية ماذا؟ المسح كما فيه أن المسافر أن المسافر أعظم رخصة من المقيم وعليه فإذا تداخل السفر والإقامة فالحكم لماذا؟ للمسافر والله المستعان بهذا انتهت الآثار دعنا من الأسلمان هنخطف فوائد وهذه مش مشكزية وإن شاء الله علا لا تزيد عن عشر فوائد الفائدة الأولى ومن اشترت ومن اشترت في الخف شروطا كأن لا يكون مخرقا أو من جلد أو لا يمنع وصول الماء أو يمكن متابعة المشي فيه فهذا مما لا دليل عليه كتابا ولا سنة وخفاف الصحابة كانت مخرقة بل مسحوا على أن عليه ومسحه على اللفائف والتساخين والخرق بما يبطل شرط ماذا كونه من جلد ومن اعتبر بالرخصة ومن اعتبر بالرخصة لم يلتفت إلى هذه له أشروط. خاصة وكل شرط ليس في كتاب الله فهو ماذا باطل ولو كان مئة شرط يبه هذه الفائدة الفائدة الأولى الفائدة الثانية ومن اشترت النية للمسح على الخفين أي نية خاصة فلا دليل له لا. لأن المسح على الخفين من جملة ماذا أعمال الوضوء فتكفيه نية الوضوء ومما يدل على هذا أن الأصل عدم الاشتراف وثانيا أن الله تعالى ذكر المسح على الخفين من جملة أعمال الودوء المسألة الثالثة ومن اشترط في العمامة الزؤاب والتحنيك والتلبيد. من اشترك في العمامة أن تكون زؤابة، تحنيد زؤابة نزل من تحت ذي حنة، ملبدة يعني مغطية ذي الرقب، فقلوا هذه شروط مما لا دليل عليه كتابا ولا سنة، والصحابة مسحوا على كل العمائم من غير تفريق بين عمامة وعمامة. بل صحى قول بلال مسح على الخمار ومسح الصحابة على القلنسوة والأصل عدم التضييق في الرخصة والتوسعة الفائدة الثالثة الرابعة. ومن اشترط تقديم اليمنى في المسح على الخفين فلا دليل له لأن المسح على الخفين عبادة عبادة تخفيف والشرط ينافي التخفيف كما أنه جميع روايات المسح جاءت بصيغة ماذا؟ أجيبوا جماع الجمع بما دل على أنه مسح عليهم بفعل واحد وإلا فما معنى الجمع الوارد في الرويات؟ وثالثا لأن القدمين بمسابة عضو واحد. وهما في الملبوس الفائدة الرابعة الخامسة لا بأس والمسح رافع للحدث وعليه من خلع خفه فلا ينتقد ماذا فدوءه ولا يلزمه غسل قدمين ذلك لأنه من جملة أعمال الوضوء والوضوء رافع للحدث والمسعى عبادة ماذا عبادة تطهير وقد صح عن علي أنه خلع خلع الممسوح عليه فصلى الفائدة السادسة صاحب الحدث الدائم في مسألة شفت قلت لك فإيه دا اللي له حدث دائم له هل يلزم أنه هو يخلع ويغسل عندك طب ليه يا نصر ليه؟ لأنا لسه منش المسألة أصلا إما أنك دخلت في رأسك فعلمت ما فيها أو إما أنك تفقهت على المسألة من قبل أو إما أو إما أو إما أو إما فأنت لم تدخل في رأسك إذا تفقهت على المسألة قبل أقول يا نصر ينافي التقديم طيب ما مما قالوا بي سلسي بلزموا الوضوء لكل صلاة لإن رفعه مؤقت للحدث مش رفع دائم كلام قوي ولا لا إلى نعم سنة قول يا فايسل شفت الكلام جابوا في الصرفينين حديث عقبة بن عامر لما مسح أسبوعا فلماذا أخذ بهذا ها للضرورة وصاحب الحدث الدائم قلت الدليل؟ لولا أن التصفيق لا يجوز يقول فلا كسر قول يا محمد سانتا محمد سانتا فعلي رب العالمين قرن بين المسافر وليه ايش اللي فيه حدث دائم ده مريض ولا لا طيب يأخذ حكم من المسافر فهنا عندنا أن عقب لشدة السفر مسح أسبوع يبقى قلت ومن بيه حدث دائم لا بأس له بالمسح مع كل وضوء لأن الأصل لأن الأصل هو مخاطبته بعموم أدلة الشريعة ولأن المسح رافع للحدث ولأن علة المسح هي رفع الحرق وليس من المعقول أن نزيده حرقاً على حرقه وهو أولى بالتخفيف من من من غيره الفائد رقم كم السابعة ومن اشترط في السفر مسافة أو أن يكون صفر أو أن يكون صفر طاعة فلا دليل له من كتاب أو سن ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفردق وعمم الحكم للمسافر وصح أن الصحابة قصروا الصلاة من دون حد بالمسافة والمعصية لا تمنع رخصة المعصية لا تمنع رخصة لأن فضل الله تعالى لا يمنعه عباده مع الكفر صحيح ولا لا وكانت الدنيا تساوي عند الله وتعدل عند الله جناح بعوذ ما سق منها من يبقى إذا كان رب نبي على الكافر بالطعام والشراب والملبس والمسكن والغنى والصراء فكيف أنت لا تتفضل على المسلم العاصي بالمسح على الكفرين والله لا يمنع فضله الكافر فكيف تمنعه المسلم العاصي المسافر ما يستقيم هذا في الأجهان واضح. قلت كذلك لو كانت المعصية مانع الرخصة لمنع منها من المقيم لنفس العلة علة ماذا المعصية هب إن المقيم تلبس المعصية أصبح مثله مثل من المسافر قلت وأي المعصية ومن لا يتلبس المعصية أي المعصية ومن لا تلبس به؟ بمعصيه سمي معصية هتقول لي عموم المعصية طب من من عباد الله لا يتلبس بمعصية ها ذلك الشيخ ابن عسيمين لما سألوا سؤالا في منع الصلاة خلف بعض الأئمة قال إيش هذا قال صاحب معصية قال لو منعنا الصلاة خلف صاحب المعصية لما وجدنا إماما نصلي خلفه وأدخل نفسه غفر الله له وزاده تواضعا على تواضعه وإن مات أدخل نفسه تحت هذا الأمور إذن المعصية لا تمنعه لا تمنع رخصة صحيح وقد جاء في الحديث تصدق على من على بغي وتصدق على من على سارق وتصدق على غني يعني البغية هذه أخذت إيه؟ صدقة فهل أبطل الله هذه الصدقة؟ ها؟ مع أنها وقعت في ذي بغي؟ لا طبعا نقول الفائدة رقم كم؟ الفائدة الثامنة في من لبس الخفة ليمسح عليه فلا حرج ولا عبرة بكونه لبسه قصدا أو لبسه لغير القصد، لأن العلة واحدة وهي وجود ماذا؟ الملبوس والحائل وقد صح عن الصحابة أنهم بادروا إلى الخف قبل البول ليمسحوا عليه والأصل الله يحب أن تؤتى رخصه رخصه كما تؤتى عزائله الفائدة تاسعة ومن اشترط ثلاثة أصابع كحد كحد لأقل المسح فلا يصح في ذلك دليل لا مرفوعا ولا موقوفا وكل ما يزدق عليه معنى المسح يجزي، وأن كنت لا أحبه أو أكراه أن يكون بأصبع واحدة أو بأصبعين والخروج من الخلاف أن يقع المسح بماذا بيديه جميعا أو بأصابعه جميعا الفائدة العشرة قلت ومن اشترت في المسح تكرارا فهذا من لا دليل عليه لأن الأصل في الطاعات والعبادات الشرعية عدم ماذا؟ عدم التكرار. إلا أن يأتي نص على ماذا؟ الخمس صلوات تكذب. قال في اليوم والليلة فلما قال في اليوم والليلة يبدي عبادته متكررة. لكن لما قال إن الله كتب عليكم الحج يبدي عباده غير متكررة. واضح؟ قلت كذلك ما صح عن ابن عمر أنه مسح مسحة واحدة ولم يأتي مطلقا ولم يأتي مطلقا عن الصحابة أنهم مسحوا أكثر من مرة فيبقى الأصل وهو المسح مرة واحدة هذه عشر فوائد نختم بها الباب. ولكن في ملاحظات هي أنك رأيت أن أكثر مسائل مسح الخفين فيها مخالفة لمن؟ لقول الجمهور وأن قلنا فيها بقول من؟ حنابلة أو فرع على الحنابلة أو قول ابن تيمين لماذا؟ لأنهم أسعدوا الناس حظا بالأحاديث والآثار في هذا الباب أسعد الناس حزبا بالأحاديث واليه والآثار في هذا الباب، فلذا كانت أكثر الترجيحات على مذهب من حنابلة واضح، وعليه فلا تتهيب مخالفة الجمهور طالما أنك صاحب إيه؟ صاحب دليل، وقال ابن حزم ليس الشاذ من خالف الجمهور، إنما الشاذ من خالف الكتاب واليه والسنة كتابة والسنة. فاعتبر بهذا يا طالب العلم وفقق الله عز وجل طبعا بعد هذه الدراسة الرائعة الماتعة الطويلة العظيمة المفصلة لهذا الباب وما أرى أن شهرا ونصف الشهر كثيرا على دراسة مثل هذا الباب وما ينبغي على طالب العلم أن يتعجل الخير أبدا فأنت تعلم أن شأن العلم كما قال هل أتبئ رحلة طويلة رحلة طويلة يعلم متى تبدأ ولا يعلم متى إيه متى تنتهي خاصة ومثل هذه الدراسة هي المقصود هذا هو المقصود فعلا فبعض الطلبة يكون همه ماذا آخر السورة لا بل يكون همك أول السورة مع التدبر فهذا أولى من آخر السورة من غير ماذا؟ من غير تدبر فعند الذي يقرأ جزءا يمزج قراءته فيه بالبكاء والتدبر والفهم والاتعاظ ومعرفة المعاني أولى عندي ممن يقرأ سلسين جزءا وكأنهما ما ما قرأ وكأنه ما قرأ فلذلك أولى عندي أن ندرس بابا واحدا بهذه الدراسة من أن ندرس الكتاب كله من غير هذه ليه؟ غير هذه هذه الدراسة خاصة وقد كان فيها شيء من التكرار والتأسيس والتقعيد وتنتظركم مفاجآت طيبة جدا بعد هذه الدراسة أو أول مع عمل رائع لأحد طلبة العلم هذا العمل هو أنه نظم قواعد المسح على الخفين وضوابط المسح على الخفين في منظومة رائعة. في منظومة رائعة فهو يقرأ عليكم الآن هذه المنظومة ويحسن أن تكتبوها لأننا إن شاء الله تعالى سوف نلحقها نرحقها في مذكرة المسح على الخفين هذه المنظومة بل ستكون مقدمة مع العمل الذي يقوم به فيصل من جمع القواعد والضوابط التي ذكرناها في باب المسح لتكون مقدمة لطالب العلم بحيث أن مثل هذا البناء يقوم في الأصل على ماذا ها على قواعد هذا البناء الذي نحن فيه تحت كل سارية من هذه السواري ماذا؟ قاعدة صحيح؟ والقاعدة قبل ماذا؟ قبل البناء فهذه القاعدة ستكون مقدمة القواعد والضوابط بحيث طالب العلم لما يدرس القاعدة وتنضبط عنده بالدليل والمثال فإذا جاء يدرس المسألة صار تلقي المسألة سهل وسانيا لما تكون عندك القاعدة وقد قيل كم ترك الأول للإه كم ترك الأول الآخر تعرض عليك مسألة هذه المسألة ما درستها ها هنا ولا هناك ولكن معك ماذا معك القاعدة عند إذن ستأتي بالمسألة وتفعل ماذا تضعها في القاعدة على طريقة من صانع الخفاف صحيح غفر الله لك يا نصر غفر الله لك. طيب شكر الله طيب الآن هذا العمل سنختم به قبل أن نوزع القوية ولكن قبله سألك عليكم شيئا رأيت خيرا إن شاء الله تعالى أن نضيف إلى هذه الدورة شيئا جديدا يزيدها قوة تمديد الله على قوة وهو أنكم مكلفون ببحث في سلاسين ورق لا تقل تجمع فيه مسائل المسح على الخفتين في جمع فقنة مش جمع حديث. بمعنى المسألة الأولى مشروعية المسح على الخفين الأدل وتذكر الإيه أدل لكن إذا احتجت للإيه للحكم على حديث لابد أن يعني ما تكتب في مروى البيهقي كده ما ينفع لها ممكن تكتب تحته صحح ومن من الألباني ماشي صحح والحافظ ابن حجر ماشي واضح. المسألة الثانية مشروعية المسح على الجوربين بالأدلة. طب إشكال من أن الجورب يفارق الخوف؟ فتجيب على هذا الإشكال في سلاسين ورق. وهذا البحث، شاء الله تعالى، من أجل أن تثبت هذه المعلومات في رؤوسها وثانياً، لأن الآن في فترة راحة من الامتحانات لمدة أسبوعين، فأول امتحان يكون الخميس بعد المقبل. وما أحب أن تستريح حتى لا تضيع المعلومات وتتبخى من رؤوسك وسالثا هذا البحث تكون له درجة بص للذين لم يمتحنوا معنى جميع الامتحانات فتكون درجة البحث بالنسبة لهم ماذا؟ عوضا عن بقية الامتحانات شاء الله تعالى من أجل أنه خلال هذه الأسبوعين المذكرة تكون أعدت وجهزت، فندفعها إليكم ويكون الامتحان قبل رمضان إن شاء الله تعالى وفي ليلة رمضان تتم توزيع الجوائز نهاية, إيه؟ نهاية الدورة وإن قدر سنوزع الإيجازات الإيجازات على كتاب أو لكتاب المسح على الخفتين واضح؟ في مشكلة بالنسبة للبحث يبقى عدد ووراقه ثلاثون ووراق البحث فقهي لا حديث البحث فيه جمع لمسائل إيه؟ مسائل خف يعني أنت لو جمعتها الآن من وراقك هتلاقي حوالي تقريبا حوالي ثلاثين مسألة مسائل مسح الخفين حوالي ثلاثين مسألة تقريبا لا تزيد صلى الله تعالى في حواليها يعني اجمعها مسألة مسألة مع الأدلة بحيث إن, أن هذا الجمع سينفعك أنت في ماذا سبات المعلومة فين في راسه ويبقى عندك هذا البحث في أي وقت لما حبيت تراجع المثال البحث مسك على الخطفين تنظر ماشي يبقى هذا بالنسبة للخطة القادمة يوم السبت سنبدأ إن شاء الله تعالى في باب المزي بإذن الله تعالى ونتابع بقية خصص دروسنا المباركة طبعا في الغد إن شاء الله تعالى خطبة الجمعة هنا ولعل الخطبة تكون حول إمام الدنيا الإمام البخاري رحمه الله ودرس العصر طبعاً غدا إن شاء الله تعالى في مكانه يعود بعد أن توقف الأسبوع الماضي نعم أيها البحث يكون جمع فقط لو أنه مخالف لبعض المسائل ما في مشكلة ما في مشكلة لكن هو الأولى عند الجمع لكنه ممكن أكلف بعضا مجموعة ببحث مجموعة ببحث لكن هذا سيؤدي إن الطالب ممكن يتميز في في جزئية دون جزئية. يعني ممكن أقول للطالب اعمل بحث عن المسح على الجوربين، وطالب المسح على الإيه، على الإمام، وطالب المسح على النعليم، وطالب المسح على ااا على الجبيره، وطالب شروط المسح على الخفين ها نجعلها هكذا ولا هكذا؟ لا هي الجمع أفضل. جمع أفضل عشان المعلومات كلها. تسبت. طيب قبل أن نوزع الجوائز على أن يعدها أبو مالك يقرأ عليكم عمر أبو سفيان المنظومة التي أعدها إن شاء الله تعالى في أحكام المسح على الخفين أو في قواعد وضوابط المسح على الخفين تعال هنا عمر بسم الله طيب ان شاء الله تعالى جزا الله ابا سفيان خيرا ووفقه الله تعالى خاصه وقد علمت ان ايضا ابي همام يعد هو الاخر منظومه في احكام المسح وهذا شيء طيب يعني وقريا خاصة وأن جمع العلم في مثل هذا النظم الشعري معلوم أنه من سنن أهل العلم التي أسف نقول ضائع هذه الأيام الحمد لله الذي وفق شبابا لعادة هذه السنة